تُمْ فِي عِدَّتِهِنَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 أذكم ولا تضارروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرض لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ وَأَتَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُفْقِذُ سَعْتٍ مِنْ سَعَتِهِ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 111. أعد الله لهم عذابا شديدا 112. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 ما الصارح يدخله جنة، يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيجا أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم